الملاحظة الأخرى أنا في بالي ملاحظة لكن سيتها بعض إخوانكم رح يختارح أن, أن نقدم المجلس مجلس العلم هذا قبل المغرب وما أدري يعني لعل أكثركم يريد هذا فماذا تختارحون لا لا رك وحدك أنت وحدك قلت لا لا لا ديروا التصويت ها؟ طيب معلش أنا هكذا قلت, قلت ما زال الوقت يعني ما زال المغرب شوية نازل إذا طلع إن شاء الله المغرب لأنه بعض إخوانكم رهم يخدموا وباش يلاحقوا يجيوا لهنا بعد العمل وتعرفوا الزحمة على الطاريخ ما يناسبهمش الآن قبل المغرب لأنه المغرب الآن راها شوية نازل وقته فإذا إن شاء الله طلع الوقت نغير وقت المجلس إلى قبل المغرب حتى لا نحرج إخواننا الذين يأتون من بعيد أيضا هذا ثانيا ثالثا اؤكد على مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق وهي من لبس خفيني او جوربين واحد فوق واحد او لبس جوربا ولبس عليه حذاء ثم مسح على الجورب الاعلى او الحذاء الاعلى قلت انا لو مسح على الحذاء الاعلى ثم خلعه أو على الجورة بالأعلى ثم خلعه ونزعه فإنه يبطل المسح انتبهوا يا إخواني نتكلمت على مسألتين المسألة الأولى من خلع الخف قلنا يبقى على طهارته فإن أراد أن يتوضأ من جديد لا يشرع له أن يمسح على الخف بل ينبغي أن يغفل رجلي مسألة أخرى الآن عنده جوربين أو عنده جورب ونعل فمسح على الأعلى يعني انتقض وضوءه ومسح على الأعلى ثم نزع هذا الخفة الأعلى فكرت أنا أن الحكم في هذه المسألة هو أن المسح يبطل وهذا القول الذي نرجحه وهو الذي يوافق والاحتيار للدين وإن كانت في المسألة فيها قول آخر وهو جوازه أو بقاء المسح لكن هذا الذي نقول به أو ندين الله تعالى به في بمكان الاحتياط أولا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من بول وغائب ونوم وقوله أمرنا ألا ننزع يعني إذا أردنا أن نمسح أن نمسح امرنا الا لا ننزع خفافنا فهذا القول الراجح ان شاء الله وتعالى شيخنا هو وشك مثلا في من غلبه الدم من جرح او رعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المزور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دمى تكلمنا عن هذا الحديث فيما سبق وذكرنا أن حكم من غلبه الدم أو الرعاف فإنه يصلي وصلاته صحيحة لكن في المذهب أن الدم نجس وإنما حمل الإمام مالك هذا الحديث على جواز الصلاة قاسه أو حمله على من به سلف فإن الدم إذا غلب صاحبه وعرف أنه لا يرقأ إلا بعد خروج الوقت المختار فإنه يصلي به ولا حرج واستدل بفعل عمر وبأدلة أخرى ثبتت في السنة كحديث وسيأتينا إن شاء الله وأثر عن عبد الله بن عمر أنه عصر بخرة وهي الدملة عصر بخرة فلم يعد الوضوء, يعد الوضوء ولم يعد الصلاة وذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث ونبهنا على أمر مهم متعلق بهذا الحديث وهو أن الإنسان يختم له على ما سبق من حياته أن المسلم يختم له على ما سبق من حياته فإن كانت حياته ذكرا وعبادة وكلاما صالحا و وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر فإن الله جل وعلا يختم له بذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته يؤكد ويوصي المسلمين بالصلاة ويوصيهم بالنساء خيرا وكذلك عمر بن الخطاب فإنه أغمي عليه ولم يستطع أحد أن يوقظه إلا بأن نبهه على الصلاة فكان يفزع إذا حضرت الصلاة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 وذلك احب ما سمعت الي في ذلك وهذا يعني كي يتقي المسلم تلويث ثيابه كما ذكرنا او تلويث المكان الذي يصلي فيه فاذا ركع فان الدم ينحدر بقوة اما ان اومأ برأسه اماء من غير ان يركع ركوعا فريحا او ان يسجد سجودا فريحا فان الدم لا ينحدر بقوة وهو ادعى لانكفافه ولي انقطاعه الوضوء من المذي هذا باب جديد وقبل ان نبدأ وان نشرع في شرح هذه الابواب التي ستأتي استسمح اخواني وكل من يسمع او من يستمع الى حديثنا فانني شخصيا اتحرج من تدريس هذه الابواب لمكان الحياة لكن الله تعالى لا يستحيي من الحق وهذا الذي نشرحه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الدين ولولا أنه ذو أهمية بالغة لما شرحته أولا ثانيا أن موضوع الكتاب قد تعرض لهذه المسائل فأستسمح كل من يحضر معنا ومن يستمع إلينا والحق أنه لابد أن نتحدث في هذه الموضوعات لأنها من الدين وبخاصة أن أكثر الآباء لا يستطيعون شرح هذه الأمور لأبنائهم لمكان الحياة وكذلك ربما لا تستطيع المرأة أن تشرح هذه المسائل لبناتها لمكان الحياة فتدريسنا لهذه الموضوعات من صميم الدين وأننا لا نقول ما يشين بالحياء وإنما الحياء ينبغي أن يكون في موضعه على أننا إن شاء الله تعالى نلتزم التعريض ولا, ولا يعني نسلك سبيل التصريح الواضح حتى نتفادى ما يمكن أن يوقعنا في الحرج هذا الباب هو بابه والوضوء من المذي ودائما الإمام مالك رحمه الله تعالى يتكلم عن موضوعات الوضوء والوضوء من المذي يعني ان المذي من نواقض الوضوء وما هو المذي المذي هو ماء ابيض رقيق لزج هو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند المداعبه عندما يقترب الرجل من اهله او يخرج عند النظر أو عند تذكر الجماع وغير ذلك من دواعي الشهوة ولشدة التحرّض منه فإن الشرع جاء بالتخفيف في إزالته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا المذي هو من النجاسات التي كما ذكرت يشق التحرز منها فخفف تطهيره والحكم أنه لا غسل على من خرج منه هذا المذي هذا الكلام خاص بالرجال الآن خصوصا وقد يكون له نصيب للنساء أيضا أن المرأة قد يخرج منها مثل هذا عندما يحصل لها ما يحصل للرجل لكن الشرع خفف في تطهير هذه النجاسة لهذا تجدون انه كما سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضح الفرج ونضح الفرج هو رشه النضح هو الرش امر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه بنضح الفرج وايضا امر بنضح الثوب لا غسله لان نجاسته خفيفة وهذا الكلام موجه خاصة لمن ابتلاهم الله جل وعلا بالوسواث نسأل الله أن يعيدكم منه فإنه مرض خطير جدا ودواء الوسواث يا إخواني أن يلتزم المسلم السنة وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح وليس بغفل الفرج أو بنضح السوب فليكتف بذلك ولا يتكلف المسلم غير هذا على ان اهل العلم اختلفوا هل غسلوا الفرج او غسل ذكر الرجل لابد ان يكون كله او يكون موضع الخروج النجاسة منه الصواب انه يكون من موضع خروج النجاسة منه فان تلطخ غير موضع النجاسة وجب ايضا غسله او رشه أه. قال حدثني يحيى مالك عن أب النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دان من أهله فخرج منه المبي ماذا عليه قال علي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 وهو باب نجاسة المذي وأنه ناقض للوضوء وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الإسناد عن أب النظر مولى عمر بن عبيد الله وأب النظر هذا هو سالم بن أميه القرشي مولاهم المدني وهو من الثقات بل هو ثقة سبت لكنه كان يرسل كان يرسل الأحاديث مات سنة تسعة عشرة ومئة ولعل الإرسال الواقع في هذا الحديث هو من هذا الراوي وهو أبو النظر مولى عمر بن عبيد الله وعبيد الله هذا هو ابن معمر ابن عثمان القراشي وهو أحد وجوه قريش جواد شجاع وجده معمر صحابي هو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن سليمان بن ياسار وقد مضى أو مضى الترجمته عن المقداد بن الأسود والمقداد بن الأسود هو أحد الصحابة الذين لم يكفرهم الرافضة وهو أحد الصحابة الذين لم يكفرهم الصحابة الرافضة عفوا لعل لمكاني هذا السؤال الذي كلفه به علي بن ابي طالب استثنوه من التكفية المقداد بن الاسود هو المقداد ابن عمر بن هعلبة البهراني ثم الكندي وكان الاسود ابن عبد يغوث تبناه وهو صغير فنسب اليه لهذا يقال المقداد بن الاسود وإلا فهو المقداد بن عمر ابن سعلب البهراني هو فحبي مشهور من السابقين الأولين شهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فارسا يوم بدر ولم يصح ولم يصح أن وجد فارس في بدر إلا هو يعني هو الفارس الوحيد الذي كان في غزوة بدر توفي سنة 33 للهجرة وهذا اتفاقا لم يختلف في وفاته رضي الله عنه وهو ابن سبعين سنة لماذا تكلمنا عن وفاته؟ لأن سليمان بن يصار ولد سنة 34 والمقداد توفي سنة 33 يعني ولد سليمان بن يصار بعد وفاة المقداد بسنة واحدة ياذا كان هذا الحديث منقطعا كان هذا الحديث فيه انقطاع لأن سليمان ولد بعد وفاة المقداد بسنة واحدة وقد أخرج الإمام مسلم والنساء من طريق ابن وهم عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يصار عن ابن عباس عن سليمان بن يصار عن ابن عباس قال, قال, قال علي وذكر الحديث إذن فالساقط من الإثنات هو عبد الله بن عباس بهذا يتبين لأن هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه وأنه متصل الإثنات إلا أن العلة ربما تكون من أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله لأنه كان يرسل فالإرسال الذي في الحديث لا يضر أن علي بن أبي طالب أمر يعني أمره يعني أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من زوجته يعني إذا اقترب من أهله فخرج منه المذيو الذي ذكرنا صفته سابقا ماذا عليه يعني ما حكمه قال علي فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه يعني خلق علي بن أبي طالب وهو أنه كان يستحي رضي الله عنه خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صهر ابن عمه وصهر وابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ساطمة ولا يصح ساطمة الزهراء بل تسمى ساطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى سيدات أهل الجنة لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لم استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أستحي أن أسأله جاءت بياء واحدة أستحي وهي لغة تمين ولغة قريش بياءين أستحي وهو الذي ورد في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه وهما لغتان صحيحتان وأظن أن هذه اللفظة من الرواة وليست من علي لأن علي قراشي والواقع أنه إنما يقول أستحيي ولا يقول أستحيي قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن الرجل يدنو من أهله فينزل منه المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك أحدكم وهذه الكلمة مهمة وهي قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجد ذلك أحدكم ما هوش بالشك لأن كثير من الناس ربما شك في خروج المذي فيذهب يتوضأ ويغتل نقول إذا وجدته يقينا في هذه الحالة انضح فرجك قلنا والنضح الأصل فيه الرش وهو أن تأخذ كفا من ماء ونضح تلقيه على موضع النجاسة فقال فلينضح فرجه بالماء وليتوضع وضوءه للصلاة وهنا مسألة متعلقة بهذا الحديث وبلفظ هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام فلينضح فرجه بالماء هل قوله, هل قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه بالماء هل تنصيصه على الماء متعين بحيث لو خرج منه ذلك هل يجوز له ان يستجمر او لا خلاف كبير جدا بين اهل العلم والذي يصحه والله اعلم انه يعدل عن الماء اذا لم يوجد يعني يجوز للمسلم ان يستجمر اذا خرج منه المذيو اذا فقد الماء إذا فقد الماء لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم عليه والمسألة ليس مجزوما فيها لأن أهل العلم اتفقوا على أن نجاسة البول أغلظ من نجاسة المذي والله جل وعلا رخص لمن بال أن يستجمر فلا أن يرخص في الاستجمار في المذي من باب أولى لا لأن نجاسته خفيفة لكن لمكان تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الماء في هذا الباب بالذات لا ينبغي للمسلم أن يعدل عن الماء إلا إذا فقده فيجوز له في هذه الحالة أن يستجمل قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضع وضوءه للصلاة وهذا حكم ظاهر لا إشكال فيه وهو أن المسلم لا يتعبد الله تعالى بالظنون بل يتعبده باليقين فإذا وجد ذلك من نفسه عليه أن يغسل أو أن ينضح ينضح فرجه وأن ينضح ثوبه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ثم يعيد الوضوء وهي قوله عليه الصلاة والسلام وليتوضى وهذا يدل على أنه ناقض للوضوء وهذا متفق عليه بين أهل العلم لا خلف فيه في أن المذياء ناقذ للوضوء وبهذا يتم يعني التخلص من هذا الناقذ وهو رش المكان الذي خرج منه المذي وأيضا إعادة الوضوء ورش الثوب إن أصاب منه ذلك والحديث فيه فوائد من فوائده فيه وجوب الوضوء من المذي فيه وجوب الوضوء من المذي وفيه ايضا فيه استعمال الحياء مع الاصحاب ومع الاقارب عموما فيه استعمال الحياء مع الاصحاب ومع الاقارب عموما لمكان الالفه التي بين الاقارب او بينك وبين الاقارب وبينك وبين الاصحاب والا فالحياء مطلوب مع كل مسلم لكن يتأكد استعمال الحياء مع الأصهار ومع الأقارب ويؤخذ هذا من قول علي رضي الله عنه فإني أستحي, فإني أستحي أن أسأله قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث الحديث أصل, الحديث أصل في التعاون على طلب العلم والنيابة فيه الحديث أصل في التعاون على طلب العلم والنيابة فيه ويأخذ هذا من إرسال علي للمقداد حتى يسأله عن هذا العلم وهو من العلوم العلوم الواجبة وجوبا عينيا يعني لا يعذر المسلم بجهله إن توفر عنده آلة العلم كثير من الناس يا يعزفون عن طلب العلم بل كثير من الناس تجدهم مثلا يجاورون المسجد أو يعلم أن في المسجد الفلاني يعلم فيه الضروري من علوم الدين سواء كان توحيدا يصحف به عقيدته أو كان فقه العبادات الذي تجب يجب معرفته على كل مكلف خاصة فيما يجب عليه وجوباً عينياً أما ما لا يجب عليه وجوباً عينياً كالزكاة بالنسبة للفقير أو الحج لمن لا يستطيعه فإن هذا لا يجب عليه وجوباً عينياً إلا إذا وجب عليه أما مسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الصيام فإنها تلزم جميع المسلمين لذوماً عينياً ولا يعذر المسلم بجهله المسألة الرابعة او الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث في هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل الثقة فيه قبول خبر الواحد العدل الثقة فيما ينقل منه ويستفاد هذا من ارسال علي للمقداد وحده ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالجواب وهو واحد لكنه عدل ثقة ولا يشترط الشاهدان او الراويان في نقل العلم كما يزعمه المعتذلة واهل الكلام فانهم يشترطون في خبر الواحد او يشترطون في قبول الخبر ان يكون من راويين فاكثر ولا يقبلون خبر الرجل الثقة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 وهذا الحديث أيضا أو هذا الأثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيه تأكيد ما سبق وهو أن المذي ناقض للوضوء وأنه يعني يوجب غسل الذكر أو نرحى الذكر لأنه نجس وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وفي هذا الإثناد أبو زيد بن أسلم وهو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الثقات مخضرم ما معنى مخضرم؟ معناه أنه عاش الجاهلية وعاش الإسلام وفي جاهليته أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في حياته عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يقال له مخضرم يعني عاش فترتين فترة الجاهلية وفترة الإسلام وقيل أنه صحابي لكنه لا يثبت وفي الإصابة لابن حجر الإصابة في معرفة الصحابة قال المعروف أن عمر اشترى أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن هذا أسلم كان حبشيا وقيل أنه من سبي اليمن توفي سنة ثمانين وهو ابن أربع عشر ومئة سنة توفي وعمره 114 عام ان عمر بن الخطاب قال اني لاجده يعني المذي اني لاجده ينحدر مني مثل الخريزة والخريزة هو تصغير خارزة والخارزة هي الجوهرة تعرفوا الجوهرة عقب الجوهرة الخارزة هي الجوهرة وهذا يدل على أن عمر كان لا يأمر بهذا إلا إذا تأكد المسلم من وجود هذا من وجود هذه النجافة أما مجرد الخيال فلا يشرع للمسلم أن يغسل محله ولا أن يغسل ثوبه منه قال إني لأجده ينحدر مثل الخارزة وقلنا الخارزة هي الجوهرة وجاء في مثل الجمان والجمان هو اللؤلؤ الجمان هو اللؤلؤ قال عمر فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره جاء في روايتي أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينضح وجاء هنا فليغسل ولعل النضح يحمل على المعنيين على الرش وعلى الغسل وتبرأ الذمة بغسله تبرأ الذمة بالغسل لا بالرش لأن عمر نص عليه رضي الله عنه وهو من اكبر فقهاء الصحابة وهو الذي اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا العلم يؤخذ عن الرجال خاصة لانها من مسائل الخاصة بالرجال فقال فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره وذكرنا الخلاف بين اهل العلم هل يغسل كله او يغسل موضع موضع خروج النجاسة الصحيح ان يغسل موضع النجاسة لان لانه جاء في اكثر روايات فلينضح فرجه والفرج هو الشق بين الجبلين في اللغة العربية الفرج هو الشق بين الجبلين ويطلق في الشرع على على السبيل الذي يخرج منه وتخرج منه النجاسة ثم قال وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المدينة وهذا ايضا فيه حكم وجوب الوضوء من المذي وأنه نجس يجب أن يغسل نعم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جند بن مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغفل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة وهذا مثل الأول أيضا في إثبات وجوب الوضوء من المذي وأيضا وجوب غفل الفرج منه نعم الرخصة فيه وجندب ويقال جندب مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي وهذا الراوي خاص بالموطأ لم يروى عنه في غير الموطأ هذا الراوي خاص بالموطأ ولم يروى عنه في غير الموطأ ويقال اسمه ايضا يزيد بن القعقاع القارئ وهو الاشبه بالصوات هذا الراوي هو يزيد بن القعقاع القارئ ويكنى ابا وهو احد القراء العشرة المعروفين وهو أحد القراء العشرة المعروفين ويسمى أيضا جندب بن فيروس ويقال فيروس بن القعقاع لكن الصواب أن اسمه يزيد ابن القعقاع يزيد ابن القعقاع القارئ أبو جعفر المدني وهو أحد القراء العشرة قال عنه الذهبي رحمه الله في غاية النهاية في طبقات القراء قال أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر تابعي مشهور كبير القدر توفي سنة 27 ومئة وقيل سنة 300 الرخصة في ترك الوضوء من المذي قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال لا لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاة هذا الباب ليس مقصودا على ظاهره لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الباب الأول وهو الأصل وقوله الوضوء من المذي وهذه مسألة تثق عليها اهل العلم ولا يعرف فيها خلاف في ان المذي ناقض للوضوء وانه نجس جاء بباب اخر فقال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ولهذا قلت ان هذا الباب ليس مقصودا على ظاهره ولا يفهم منه ان هناك خلافا في ترك الوضوء من نزول المذي ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ترجمة هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء ليست من الباب في شيء لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجبون الوضوء وهي سنة مجمع عليها لا خلاف في ذلك فلم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعله وهذا المقصود بالباب يعني مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب في قوله الرخصة في ترك الوضوء من المذي إذا كان على سبيل المرض والعلة والفساد أما على سبيل الصحة فقول واحد مجمع عليه أنه يجب منه الوضوء وأنه يجب غسل العضو منه ورش السوء أما إن كان على سبيل المرض وهو السلب وسبيل الفساد فهذا الذي تتنزل عليه أو يتنزل عليه هذا الباب والآثار التي جاء بها الإمام مالك رحمه الله وأولها هذا الأثر الذي حكم فيه سعيد بن المسيب وهو, وهو أكبر وجوه التابعين إمامة وفقها وعدالة حيث قال لما سأله السائل قال لا لأجد البلل وأنا أصلي إذا وجد الرجل البلل وهو في صلاة وكان هذا البلل ناتجا عن علة ومرض ما هو ناتج عن شيء سبق دخوله إلى المسجد فإن تفكر الرجل قبل دخوله إلى الصلاة او اقترب من اهله او تذكر دواعي الشهوة قبيل دخول الصلاة ثم دخل الصلاة فحصل البلل من ذلك التذكر القريب او اللمس القريب فانه يجب عليه ان يخرج لماذا؟ لان هذا الخارج انما خرج عن فحة ولم يخرج عن مرض أما الذي يعنيه هذا السائل في هذا الأثر أن الخارج إنما خرج على سبيل الفساد والعله. ولهذا قال له إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأن صرف فقال له سعيد لو سال على فخذي يعني لو أحسسته على فخذي من صرفت حتى أقضي الصلاة هذا يدل دلالة واضحة على أن من كان به ثلث في المذي خلافا لبعض الائمة الذين يقولون بان المذي لا ثلث فيه فان من كان به ثلث في المذي وكان يخرج منه على سبيل المرض فانه يجب فإنه يجب عليه ان يتم صلاته ولا يجوز له ان يخرج دفعا للمشقة ولان الشيطان يريد ان يعجز المتعبد الشيطاني اخواني ما ماذا قصده ما هو قصده من خلال بث الوسواف هو أن يترك المسلم الصلاة بل وأن يترك الإسلام كلية فالمسلم ينبغي أن يعامل الشيطان بخلاف مقصوده فإذا جاء الشيطان لينفث فيه هذا الوسواف عامله بخلاف مقصوده فإذا جاء الشيطان وقال إن هذا هذه النجاسة تنحدر منك بل ربما أحس بها ولا وجود لداعيها احيانا الانسان يدخل في صلاة ويحس بمثل هذا ولم يوجد داعي خروج هذا هذه النجافة في هذه الحالة لا ينبغي ان يخرج بل عليه ان يستمر في صلاته ولا يلتفت الى هذا الوسوث وعليه ان يخالف الشيطان في مقصوده لان الشيطان يريد ان يكره المسلم في العبادة حتى يتركها فاذا جاءك ايها الاخ المسلم مثل هذا الوسوث فأعلم عنه ربما جاءك وقال لك ما كبرت تكبير في الإحرام حيانا الإنسان يجد هذا ال... هذه المحادثة وهذا الحوار بينه وبين الشيطان ونأجزم أن كلكم وجميعكم يأتيه الشيطان عندما يقوم إلى الركعة الثانية فيقول لقد سجدت سجدة واحدة صحيح لا لا أنا يأتيني مثل هذا لكنني أقول له نعليش حتى الثلاثي باطلا نكمل فيجي مرة ومبعد يروح لماذا لأنني أخالف الشيطان في مقصوده فعلى المسلم إذا جاءه مثل هذا مرة رجع لأنه ينبغي أن يعمل الظن الراجح في هذا الباب خاصة إذا كان لاهيا في صلاته فإن عاوده لم يتفت إليه وعامل الشيطان بخلاف مقصوده قال وحدثني عن مالك عن الصلط بن زبيل أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البل لأجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء ثوب ولها عنها عنه انضح ما تحت ثوبك بالماء ولها عنها ولهو ولهو, عنها ولهو عنه نعم. هذا الأثر أيضا فيه إثبات وجوب الوضع من المذي وأنه نجس لأنه أمر السائل لأن ينضح ما تحت ثوبه بالماء وهو مجرد مرح ما تغسلوشي إخواني أثوابكم لا تغسلوها لألا تصابوا بالثلث واسألوا القدامة الذين كانوا في وقت بعيد كانوا يدرسون الفقه على المذهب الخالص وفي المذهب يا إخواني فيه إعمال الشك يعني الشك عنده حظ من العمل للأسف الشديد والواقع أنه ينبغي أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه لكن الشك في المذهب له وجه من الاعتبار فبالغ الناس في غفل أثوابهم لمجرد الشكوك فصاروا الآن كلهم بثالث البول لأن هذا الذي يقع منهم خلاف السنة لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم اللطيف الذي فيه الرفق بالمسلمين لأن هذا هذه النجاسة لا يمكن الاحتراز منها وبخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن يسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا فالواجب على المسلم أن يقتصر على ما ورد في السنة وهو أن يأخذ كفة من ماء وينظح به ثوبه من غير غفل هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله وروايته عن الصلت بن زبيد هكذا جاء في النسخة هكذا جاء في هذه النسخة والصحيح عن الصلت بن زييد تصغير زيد أو زياد تصغير زيد أو زياد وقد وقع هكذا مصحفا في مصحف كتاب تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر وأيضا وقع مصحفا في التاريخ الكبير للإمام البخار والذي في كتاب الإكمال لابن ماكولا وأيضا في توضيح المشتبه للحافظ ابن حجر الصلت ابن زييد لأن أباه هو زييد ابن الصلت أيضا هذا هو الصواد فأما الصلت ابن زبيت فهو خطأ فأما الصلت ابن زييد على الصواب فهو الصلت ابن زييد ابن الصلت الكندي ولي قضاء المدينة واتسقه العجلي وغيره ونسب الى الارجاء نسب نسبة وإلا فهو ليس بمرجئ والإمام مالك رحمه الله تعالى كان متشدداً مع أهل البدع ولا يروي عنهم ومجرد رمي الراوي بالإرجاء لا يثبت له حكمه إلا أن يعرف به ولهذا لا ينبغي أن ترد رواية الراوي بمجرد أن يقال إنه رمي بالإرجاء لأن الإرجاء أنواع منه إرجاء الفقهاء مع بأن المسلم يحاسب على الأعمال وهناك إرجاء أخطر من هذا وهو عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل ركنان يكونان الإيمان قول وعمل ويتلخص في نونات خمسة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان وهذا الذي يصطلح عليه أهل العلم الإيمان خمس نونات فعلى هذا نقول إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو القول والعمل ويدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص أما المرجئة الذين على رأسهم الجهمية وهم أشر أنواع المرجئة الذين يعتقدون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة فيستوي عندهم إبليس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ويستوي عندهم إيمان فرعون مع إيمان جبريل عليه الصلاة والسلام لأن الكل يعرفون الله سبحانه وتعالى وقد قال بهذا أحد وعاظ هذا الزمان الذين أشربوا فن القصص والقصص يا إخواني لا يجوز إلا لمن أدن له الأمير كما جاء في الحديث الصحيح لا يقص إلا أمير أو مأمور وكان السلف يحذرون من القصاص أشد التحذير وقد كفروا في هذه الأيام وزاد عددهم حتى صار لا يحصى في هذه القنوات وكل قناة عندهم قاص يقص حتى إني في يوم من الأيام كنت في أحد المطاعم سفر فوجدت شابا يلبس سرواز جين ولبس يعني كما يقول احنا تريكم تي شورت ويتكلم يتكلم عن الجنة وعن النار والقصص فاحد هؤلاء القصاص المعروفين جدا وانا لا اتحرج من ذكر اسمه سانه ينبغي ان انبه عليه أنبه على هذا ديانة وليس تشهيرا يعلم الله أنبه على هذا ديانة لا تشهيرا وهو الذي يسمى بعمر خالب هذا يقول إبليس مكفرش والله العظيم يقول إبليس مكفرش لماذا؟ لأن إبليس عنده أقسم بعزة الله فقال بعزتك لأغوينهم أجمعين قال إبليس يعترف بوجود الله بل يقسم بالله تعالى وهذا هو الإيمان عنده فقال إبليس ما كفرش وإنما استكبر فقط وهذا من الزلات الخطيرة حتى يعلم إخواننا جميعا أن كلام بعض أو كلام بعض العلماء في مثل هذه الفرق ليس من باب الكلام على فرق دفرته وإنما على اعتقاد موجود وإن لم يكن باسم تلك الفرق الأولى ألم تسمع من كثير من الهالكين وكثير ممن غرقوا في المعاصي والذنوب وترك الصلاة إذا قلت له يا أخي لماذا تفعل هذا ولماذا لا تأتي للصلاة فيقول لك يا أخي الإيمان في القلب ماهش ماهش المشكلة في الصلاة ها من الناس يصلوا ويسرقوا ها من الناس يسرقوا يصلوا ورهم يخونوا ها من الناس يصلوا ويدخلون المسجد ومن أطرف ما سمعت أن واحد من الناس هداه الله أسأل الله أن يهديه ره يدخل المسجد تعنا خابطها مور ويدخل يصلي للأسف الشديد وأنا لم أعرفه ولا أريد أن أعرفه وإنما أسأل الله أن يهديه وهذا من غرائب ما سمعت يعني نسكين شارب حتى لحده يرديك حمارا ويدخل إلى المسجد جاه على المسجد الله المستعان فكثير من هؤلاء إذا قلت له إذا ذكرته يقول لك لا ما راح تشل صلاة هامنتي صلوها ميسرق وأنا الحمد لله ما شاء الله ناجيراني من أذيهم من أذي واحد ما سرقت واحد ما خنت واحد قاوري عقل قاوري واحد كله ألماني جاع هذا هو لا ثلاث لا ذكاث لا ذكر رب العالمين لم يسمع قط ويتشهد أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله ثم يقول أنا, أنا خير من, من قاع اليوم يصلوا في المسجد مع ليش خير منهم في الأخلاق لكن هذا لا ينفعك شيئا لأنك لم تعمل لله جل وعلا عملا تبتغي به وجه الله تعالى وقد يصدق عليك قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فأقول يا إخوان الإرجاء موجود وأحذر أشد التحذير من إطلاق هذه هذه البدعة على المسلمين المتمسكين بالسنة لمجرد أنهم لا يكفرون الحافظ بعض الناس يجي في ذلك يقول لك واش راك تشوف ها والحاكم راه داير الشرطه يعثوا في الربا ويعثوا في كذا واش رايك كافر ولا ماشي كافر تقول له لا تقول الحكم على الشخص بالكفر هذا يحتاج الى له شرائط لا بد ان تنتفي موانعه ولابد بد ان تقام الحجه على هذا الذي تصفه بالكفر والذي يقيم الحجه هو عالم بالحجه بعد ذلك ليس إليك ولا إلي أن نحكم عليه بالكفر بل هذا لأهل العلم الكضاء هم الذين يتولون هذا الأمر وهذا الأمر ليس إليك وإنما لمن كلفهم الله جل وعلا بذلك فإن قلت له ذلك قال هذا مرجئ وصاروا يطلقون هذه العبارة على جمهور أهل السنة بأنهم مرجئة بل جاءنا بعض الناس ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة ببدعة جديدة لم يعرفها ثلف هذه الأمة ولا العلماء الذين عاخروا هذا الزمان وهي بدعة هل الأعمال شرط صحة في الإيمان أم أنها شرط كمال في الإيمان أم بعد يجيه الواحد مسكين ما, يعرف ما يفرق بين الكوع والكرسوع فرقوا بين الكوع والكرسوع وش الفرق بين الكوع والكرسوع الله أعلم جو بنزيد ها الكوع ها الكرسو شو هذا الكوع وهذا الكرسو قدي وكنسالكم تبدلوا لي تقولوا لي هذا الكوع وهذا على كل حين فيجيه ويقول له واش رايك العمل شرط صحه ولا شرط كمال اذا كان الانسان يخاف الله يقول له الله اعلم انا جاهل بهذه المساله انا نعرف ان الايمان من الإيمان ما دخل لي لا هذه لا هذه وإذا واحد ما شاء الله شاطر يحبي يسمي يبين روحه أو يقول له, يقول له شرط, شرط كامل يقول له أنت مرجع ولقى لهذا هو واحد من جهة وحدة دخل يقول له شرط فحة يقول له أنت يا تكفيري وهكذا ضاع العلم بين هذه المصطلحات الحادثة التي لم يتكلم بها سلف هذه الأمة ولو تركوا الأمر على ما كان عليه في عقيدة أهل السنة تنصيصهم على الإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل يدخل في الإيمان لكفى نفسه شر هذه الألاعيل وهذه الأرجحانات ولكفى نفسه شر وصم إخوانه بما ليس فيهم نسأل الله أن يهدي الجميع إذن قال مالك عن الصلت بن سوييت أنه قال سألت سليمان بن يسار الهلال أحد الفقهاء وقد سبق عن البلل أجده هذا في الشيء المتيقم فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه يعني دير انضح الثوب وما تكسر راسك عليه لأنه بعد ذلك ممكن راح تحس بالبلل من جديد لا تلتفت إليه وإنما فعل هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى ما تجده بعد ذلك وقوله وله عنه من لها يلهى كر... كرذية يرضى والمعنى اشتغل عنه بغيره دفعا للوسواس اشتغل عنه بغيره لدفع الوسواس نكتفي في الدرس بما ذكر لأنه سيأتي ان شاء الله تعالى باب جديد نأخذه ان شاء الله تعالى بالشرح في الحصة القادمة ونبدأ بالجواب على الأسئلة أبو عبد الرحمن احمد أين هو أبو عبد الرحمن احمد بسرعة غير موجود سيدي. قال إذا مسح الرجل على الحذاء ثم نزعه وصلى ثم لبسه وانتقذ وضوءه فهل يجوز أن ينزعه ويمسح على جور به عن هذا في بداية الدرس وأن المسح يبطل بنزع الممسوح عليه أن المسح يبطل بنزع منسوحي عليه وهذا يعني يصعفه الدليل وايضا الاحتياط سؤال قال إذا نجيبك على سؤالين إذا مسح الرجل وكان مقيما ثم سافر عصرا إذا مسح الرجل وكان مقيما ثم سافر عصرا فهل تبدأ مدة المسح من العصر أم من المسحة الأولى ظهرا المده تبدأ من المسحة الأولى ويبقى تبقى معه مدة ثلاثة أيام وليلهم تبدأ تبقى معه مدة ثلاثة أيام وليلهم والعكس إن كان مسافرا وأكل من وقت المسح يوما وليلتان فإذا دخل بلد الإقامة بطل المسح فورا إذا دخل بلد الإقامة بطل المسح فورا فهمي اخواني معلش هذا درنا واحد خلف اسئلة لكن كلها عندها علاقة بالمسح واسئلة مهمة معلش نجيب عنها قال هل تبدأ مدة المسح من المسحة الاولى اذا كانت هذا ذكرناه هذا ذكرناه وقلنا ان مدة المسح يبدأ من المسحة الاولى وليس من الوضع قال اذا اغتسلت المرأة بعد الوقاع ثم وجدت ماءا ثم وجدت ماء الرجل فهل تتوضأ أم تعيد الغسل رغم أن مدة الغسل بعد الجماع فقد كذا عن نصف ساعة لا إذا, إذا نزل الماء بعد الوقاع وبعد الغسل لا يلتفت إلى ذلك الماء أما إن خرج منها خروجا فإنها ينبغي أن تتوضأ لأنه خروج خرج من محل النجاسة فيجب منه الوضوء فيجب منه الوضوء أخوكم في الله سعود هشام مرحبا بأخي في الله أين هو قال نريد منكم توضيخ أيوة. قال الإنسان مسير في السنن الكونية فهل هو مسير أم مخير في السنن الشرعية لأن الله خلقنا وخلق أفعالنا أنا مفهم جادي مسير في السنن الكونية ومسير في السنن الشرعية هذا علم جديد لا أعرفه لكن لسنا مسيارين لا في هذا ولا في هذا نحن تحت مشيئة الله عز وجل والعبد له مشيئة اسمع مليح مسألة هذه خطيرة جدا العبد له مشيئة ويفعل أسعاله بإرادته والله تعالى له مشيئة نافذة على مشيئتنا علش نقولكم انتبهوا لأنه هذا المسألة وعر بشو حديث همها وثهل في الوقت نفسه فمشيئة الله عز وجل الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق والمشيئة الشرعية نقول الإرادة ولا نقول مشيئة في الشرعية يقال الإرادة ولا يقال المشيئة الإرادة الشرعية ترادف المحبة انتبه هذا باب من فيه القضاء والقدر مهم جدا الإرادة الشرعية ترادف المحبه. فالله تعالى أراد منا شرعا أن نكون مؤمنين لكن أراد منا كونا وقدرا وهذه الإرادة الكونية أو المشيئة الكونية أن يكون الناس فريقين فريق في الكفر وفريق في الإيمان وفريق في الجنة وفريق في السعير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال عن المشيئة أو عن الإرادة الشرعية ولو شاء لهداكم أجمعين وقد تكون هذه أيضا بمعنى الإرادة كونية فالمقصود أن المسلم أو أن الإنسان له إرادة وبها يتحرك الآن حتى أثبت لكم ذلك أقول أنا الآن أريد أن أقوم فأنا أفعل هذا وأقوم هذه إرادتي صحيح ولا لا فإرادتي نفذ, نفذ يعني صارت نافذة لكن بعد أن شاءها الله جل وعلا فلو شاء الله عز وجل أن لا أقوم غير الجنود يصرى لي شيء نحبث ظهري يعني يتجمل او رجلية عثان الله وإياكم جميعا يعني يتحجروا يقولوا ما يقدروا يتحركوا في هذه الحالة نقول ان ارادة الله جل وعلا هي التي نفذت ولذا قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقين فاثبت الله جل وعلا المشيئة للعبد لمن شاء منكم أن يتقن ثم قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئتنا إذن تابعة لمشيئة الله قد يقول قائل إذا كانت المشيئة تعنا تابعة لمشيئة الله ما لعلها نخدمه وعلها نعملوا وكل شيء رأى مسطر مكتوب كل شيء مسطر مكتوب لأن الله أمر القلم أن يكتب كل شيء كل شيء يا مكتوب فلماذا نعمل؟ وهذا السؤال سأل الصحابة سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له لأنني أنا وأنت لا ندري ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ لكن نعمل فكلنا ميسر لما خلق له نعمل الصالحات وبهذا ندرك بأن الله تعالى كتب لنا بأننا من العاملين الصالحات ولا نقترف المعظم معاصي فندرك بعد ذلك بأن الله تعالى كتب لنا أننا لا نكون من الذين يقترفون المعاصي هذا معنى آآ آآ الإجابة على هذا السؤال لأن السؤال فيه شيء عبارات غير مفهومة فاختصرته في مثل هذا ونبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس يقول لك إذا كتب ربي أرى نينجي صح ولا لا لا إذا اكتب ربي اسمنا الجية نكونوا في المكان الفلان إذا اكتب ربي العرض تعليده في المكان في الوقت الفلان نقول الله تعالى كتب ما نقول ن Reviews الله تعالى كتب ولهذا نقول إذا وفق الله يكون كذا وكذا أو إذا يثر الله يكون كذا وكذا لأن الله تعالى كتب كتب إما أن يكون ذلك الفعل وكتب أن لا يكون ذلك الفعل إنسان جهز نفسه باشي سافر يقول إذا اكتب ربي راح نسافر يقول لا الله تعالى كتب إما أنك تسافر أو يأتي ما يعيقك عن السفر فالله كتب كل شيء ولم يترك شيئا سبحانه جل وعلا وهذا يدل على عظيم علم الله جل وعلا لهذا يا من أراد أن يتفقه في القضاء والقدر فعليه أن يؤمن أو أن يتماعن في أربع مراتب من مراتب القدر لابد أن يتماعن فيها المسلم ويؤمن بها المرتبة الأولى أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق الذي لا يخطئ لأن بعض الناس كانوا يقولوا كيف هذا ربي كتب عليه الشراب ومبعض يحاسبه يكتب عليه أنه يشرب الخمر ومبعض ربي يحاسبه الله تعالى علم بعلمه المطلق أن فلان بإرادته يروح للمخمرة ويشرب لأن الله علم من ذلك فلما علم من ذلك كتب او أمر القلم أن يكتب بأن فلان في الوقت الفلاني وفي الساعة الفلانية والثانية الفلانية يكون فتبرنا البلوغ الفلانية ويشرب الخمر الفلاني بالماركة المرتبة الثانية أن نؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء وخلق القلم فأمره أن يكتب هذا العلم الذي علمه الله جل وعلا وهي مرتبة الكتابة مرتبة ثانية مرتبة المشيئة وهو أن الله جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما شاءه هذاك اللي صنع اللي صنع التيطانيك تسمعوا بالتيطانيك هذاك هذه الباخرة العظيمة في زمانها صار الناس يقولون هي معجزة الزمان هذا الذي صنع التيطانيك الباخرة التيطانيك هذه العظيمة في وقتها قال صانعها هذه الباخرة لا تغرق ولا الله يستطيع أن يغرقها فغرقت من أول ابحار الله تحدى الله في أنه لا يستطيع أن يغرقها لماذا؟ لأنه اعتمد على قوته فيما يظن لكن الله جل وعلا أقوى منه فمشيئة الله نفذت على مشيئة هذا العبد هذا العبد شاء أن شيئا يكون في هذا الكون رغم أن في العفوان رغم إرادة الله جل وعلا لكن الله تعالى أراد كونا وقدرا أن هذه الباخرة ستغرق من أول سفرة لها السفرة اللولى طاحت غرقت مزاج بان حسان للآن المرتبة الرابعة الأخيرة وهي مرتبة الخلق وأن على المسلم ينبغي أن يعتقد بأن كل أفعال ما خلقها الله تعالى ولم نخلق شيئا من أفعالنا وبهذه المرتبة يخالف أهل السنة والجماعة جمهور المعتزلة والقدرية سمحونا طولنا عليكم شوية عبد الرحمن لم أين هو لنبدو بلم وبعن قوله عبد الرحمن هذه شغل ماركة عكوة من هذا عبد الرحمن لا قال حب لو توضح لنا كلمة مولاهم مدني المولا هو اما ان يكون مولا بالاسلام او مولا بالعفق اذا اعتق الرجل رجلا يسمى مولاه واذا ضمه اليه وكان من قبيلة اخرى يقال مولا بني فلا يعني إنسان يكون من قبيلة مثلاً أولاد, أولاد سحنون ويجي لقبيلة أولاد علي هذا كله يحتاضنوا في أولاد علي يقول يقول يقول يقول يقال له مولى أولاد علي مثلاً فهناك الولاء بالعب والولاء بالانتساب إلى القبيلة وأما قولهم المدني عن نسبة إلى المدينة قال هل يمكن نقول على التابعين الذي عاشوا زمن الصحابة والزمن التابعين من الخضرامين لا لا المخضرم يطلق على من منعاش فترة الجاهلية وفترة الإسلام هذا من أم زيد السلام عليكم هناك بعض الأخوات يلتفتنا في الصلاة يمينا وشمالا وعندما تقوم بالنصح لهم تقول بعضهن أنها من قلقها على ولدها تلتفت لتطمئن عليه فما هو قولكم أنا لا أقول شيئا وإنما أقول إن الذي يلتفت في الصلاة يسرق وهو شر الصراق يعني يسرق البرتفايات وما تسرقش الصلاة لأن شر السراق هو من يرتفت في صلاته فيسرق من صلاته وعلى النسوة اللا يرتفت وإذا خفت على ابنك أو بنتك فجيبي حبل ونرطيه في رجلك ونرطيه في الخاسرة يدور يدوره ويكون قدامك يعني حسبه أنه يطوف عليك فقط طواف ما, ما عندهش من يروح وهكذا كان يفعل النسوة في لا لا لا في المدينة قديما كانوا كي يجيبوا أولادهم والمسجد كبير هو يديروا يجيبوا أحبا يربطوا في رجلهم والأخر يربطوا في الخاص يرتاعوا يربطهم ليه الأولاد يروح ويجيه يكون قدام أمه ولا يذهب إلى أي مكان وعليفنا أن تقنثنا في الصلاة وأن لا تلتفتنا وأن لا تكثرنا الكلام وأن لا على من يستمع وأن على النساء وأنبه إلى هذا أن بعض النساء تأتي في أكمل زينة في أكمل زينة إلى المسجد والزينة لا تكون من المرأة إلا لزوجها أما, أما إذا أتت إلى المسجد فينبغي أن تتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات تفلات يعني غير متزينات فأرجو من أخوات الكريمات ألا يتزينا عندما جئهن إلى المسجد سؤال الأخير شخص توضأ ثم لابس خفيه ثم بعد مدة جدد وضوءه هذا سؤال مهم ثم بعد مدة جدد وضوءه دون أن ينتقذ ومسح على خفيه ثم لما أتى الصلاة نزع خفيه وصلى وبعد الصلاة أعاد لفسها وهو على طهارة هل ينتقذ مسحه؟ نقول نعم ينتقذ مسحه لأنه مسح على الجوربين وما دام أنه مسح عليهما فينتقض عليه المسح إذا نزعهما بعد المسح والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واجب إليك